يا الله الا اي استثناء صلاه <تصفيق> بالشك في دلالتها على البسطون هو اي المحروم هو انتفاء قسم المستثنى من على المستثنى لان الله لا يوجد انتهينا الآن الى الكلام في ادلات الحافر. بعد ان عرفنا الحافر وبينا ان الحافر على قسمين الاول ما يسمى في علم الغلاوة بالقافر وحيوه اي القافر لتنوع الى من العين تصرف تكفي على الهوطوع لذي العقل الى نحن الحافر. و القتم الثاني من الحافر ما يقض الكافر الغلاغي هو الاستثناء الذي قلنا بالأرض أن الاستثناء ليس الكافر في عمل الغلاغ كل الكلام تقلق السلام إلى أدوات الحافر كل الأدوات الأولى في الحافر هي قلنا وإن لا على خلاصة او جفن قلوا ابنوا الوحيد الله سفت بمعنى غير وتكملنا عنها بالأمر وقلنا في هذا الليسان لزيد عندي عزرة جراحل ان لا جرحل لن نقص الله من حتى يكون استثناء. فهذاك النظر لا يؤمن. فسأل المتكلم يكون هكذا مزيد عندي عشرة دراهم غير درهم. بعباره اخرى عشرة دراهم لا تنصف بدا. او تنصف بانها ليس بدا. الله يعني. ما قلنا قلنا قوصة لا قوصة. المثلث يقول للحسن يجب مسلوم لا. ماذا نقول هناك؟ نقول الانات. وفي مسلوم الوقت رجحنا ان الوصف لا مسلوم. فهنا نقول ايضا الا اذا كان صفة بمعنى رضايا. اي رضا نقول بها. اما ان لا بناءنا أذاك استثناء بطلان العام الشراء في المقابل استثنائية مثلا إذا خالفت خلف جاء الطلاب إلا حامدين جاء الأولون إلا جلالم جاء المدراء أول إلا عالمين هنا عندنا الاستثمار وعندنا اداه استثمار وعندنا مستثناء حلو هل الاستثمار في الانفاق هذه المزرعه لا في المدرسه لا في المدرسه لا في المدرسه لا في الله لا في المدرسه لا المستثمر طالب طالب اجبت بقى هذا مثل هل من هنا في اداء الاستثمار هل من هنا الهدى المقنون هل من هنا الهدى المقنون ام ان قلنا للحكم هنا مطمئن فحكم المستثنان يختلف عن حكم المستثنان إن قلنا إن قلنا أن الحقر هنا له مطمئن فحكم المستثنان يختلف عن حكم المستثنان فبأيهم يطلق هل هذا مطمئن يقول نعن? لها مصرقة؟ لماذا؟ عن لأن وديسة الاستثناء وديسة الاستثناء هو هاته. وديسة الاستثناء. استثناء ما بعد الله. وديسة الاستثناء. استثناء ما بعد الله. حكم ما قادل وبتعبير عاقات أساسا ان الاستثناء وضع لهذه الوضع. وضع من اخراج من حكم المستثناء منه. شو لا قلنا هنا جاء الطلاب الا طالب. نظيجة الاستثناء. ان يكون حكم الطالب الذي بعد اجاة الاستثناء يختلف عن حكم اقتلال الذي وقاتل اجاة الاستثناء. فلنتكمن يقول جاء اقتلاب. يبتل نجيب يبتل ولم ولنت المجيب. فلنتكمن الطالب جيد. شيء جيد. ولنت المجيب عن جيد. فحكم زيد الاستثناء. يختلف عن حكمة الله الاستثناء. بل وظيفة الاستثناء هي اخراج ما بعد الله عن حكم ما قد الله والاستثناء على فتناء. مغرة يكون الاستثناء. مغرة يكون الاستثناء. من نجاب. يعني مرة يكون الاستثناء هكذا. نجاب. مرة يكون الاستثناء من نجاب. مرة يكون الاستثناء من ناسين. مثلا نقول هكذا مرة. نقول جاء القول ما جيزان هنا الاستثناء بعد انجاب. جاء بعد اثبات. بعد اثباث حكم المجيء بالقرق استثنينا استثنينا زيدا للحكم المجيء مثلا بالعقل يكون بعد مثلا نقول لم يأتي مجيء لم يأتي لم يأتي من الثلاث إلا الزيد الحالة الاولى خالد استثناء بعد الايجاب يعني بعد اثباث حقه الحال الثاني بعد ناسي قبل النجيم في النجيم الأول الناس جاءوا أوفوا حتى لا النجيم في النجيم الثاني لا عن هذا النجيم وما لم يصير ثور. استفدت فإذا قال الاستثناء بعد إيجاد هذا المثال الأول إذا قال الاستثناء بعد إيجاد فول ما أتمنى أن جاء القول الله جزاء أنت أقم الذي أجزي عباد إذا كان الاستثناء بعد إجابة سهولة جاء القول الله جزاء لكن جاء القول الذي لم يأتي وإذا كان الاستثناء بعد ناسي فهو ايجابه. يعني كل يوم قد اخرها. لذلك لن يأتي القلق. لا ايجاب. ان لا جائب فأثبتنا خطم الملك لجائب. فاذا كان بعد فهو اثبار. وهو اثبار. بعد ذلك هذا. ذلك. البعض يكون اثاثر هنا في الاستثناء. ما استاد حاجة الى من تقنصني. نحن نستطيع أن الحقر هنا. أن الحقر هنا. نستطيع بالحقر من للمسلم. حتى نكون هل الحقر من للمسلم. مهلسة لحد أهل السؤال. فإن نكون قيادة على الحقر. هذا القائل قال هذا الكلام لشجة في روح المستثنى ما الثالث حاجة ان افهام الى استثناء في رأس حتى ما كن له النسوء. المنفوط ضال على الحاضر. نحن نقول جاء النسوء الى زيلة في بلالة راضحة على خاصر. فالثالث حاجة للنسوء. حتى نقول المنفوط كذا. قد هم ما هي النسوء ولا نسوء. يسين, المنفوط. يسين المنفوط. من الملطوط مواضح أن المتشلم خسر المجيز في القام ومساء عنده تطول حاجة إلى إدخالها في بحث مصنون الحاطر وهذا الخائر قال هذا الكلام كما يقول المطلق لجد دسل الجزيز في أن الاستثناء أقوى إذا تعجيز لأن الاستثناء يجيب في الحال اتضح الاستثناء وإلا الثالثة التي هي التي هي أداة حصرا بعد ماشي ثلاث النار فنه النار تأتي على أدل الثلاث تأتي ثلاثي الاول ستة بنعنى غير وسلوتي الثالث إلا الاسماعية والثالث النار تأتي أداة حصر بعد ماشي انها ثلاث الانس ترجم المخلص لماذا لا يحاجع إبادة حسن جاء التفن الثاني؟ لماذا؟ ماذا؟ ماذا نحكم بالإستفائي؟ ماذا نحكم بالإستفائي؟ لأن ماذا نقول مثلا؟ اعطونا نساء مؤذات قصل نقول لا ثلاثة إلا التفناء خلصة التفن الثاني قلنا بثهول وإن هنا لا ثلاثة إلا بثهول كأنه بتتسمي يقول كأنه ينفي. رابها بعد. ينفي قصة الصلاه الا الثلاثون بسهولة. اشتبه من حتنى من حتنى. بعد. اذا استثناء نلحقه لجحة الثالث. فاذا كان الاستثناء له وهو تجالف. فأزاعة الحاصر بعد النفي ايرو. لها اثناء. يقول الله تعالى إلّا سبب لا يجوز للجنة عن كل أحد الله سبحانه هي أن متبادر لا يجوز التوم الا في شهر ما لا يجوز التوم عن كل شهور عدد شهره فلست قادم بخلاف هذا هذه الاداه الرئيسه هذه الاداه الاولى يطبق عندنا ان نقول اذا صارت كتب بمعنى غير لا نصب له اذا كانت اسماء او كانت اداه حصر بعد ذاتي فلهذا هذه الاداه الاولى ابدا ام الاداه الثانيه من ادوات الحصر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 انما الذي يسعد الله يا الذين والذين امنوا الذي يكونون الصلاه او وهم سلام الله على عائشه بها وهم له او يسعدها انما انت من زوج او يقول انما أنت عالم فقط انما يسعد الله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 الحصنة في الموضوع المذكور إننا أنت كائر إننا أنت عالم تحصر الحصن في الموضوع المذكور فهو واضح أن لها المذكور وأن وضيفة إننا الحاصل حصر الحاصل في الموضوع المذكور والاداه الثالثة هي قال اي جواب ديال جاء كقولوا جو او انيم دال محمد جاء عليه دال محمد دال تسمى ادراجه لماذا؟ لئن بامدك تر دال وما بعد دال يبلغ اب ما يا بل الاضرابيه تستعمل في وجوه البلد تستعمل في وجوه البلد اما في الاول تستعمل بل الاضرابيه للاضراب عما قادر بال لماذا بتجي انه ما قادر المدرع المضرب من حجل انه اللقاء او اثنته او اثنته او اثنته او الغسل وعلى نحن الغلق والخطط اشتده ايه اشتده ايه فانقول ايه اشتده اقل بو اقلارا باكما الابراض عن ماقل لما لا لأجل ان ماقل البل جاء بالحجل على اثنته الخطر والغسل والسار, والسار. سلام يتبق في هيئة يتبق تصورته زي هذا جهر الانسان طبيعي كثير احيانا تقول جاء اطلاق كل تكتب يستطيع ان اطلاق حقا في, في, في الهيئة كلام هذا لا شيئك بل الاغراضية تستعمل محال الاولاد تستعمل لأجل ان المدرب عنه على نحل الخطأ ينفسنا فقالت لها فقط لكل من يقول ان يكون لدينا فقط على الاخرين ويكون لدينا المدرب عن فقط لدينا فقط لدينا فقط لدينا فقط لدينا فقط لدينا فقط من فقط لدينا فقط لدينا فقط لدينا فقط لدينا فقط لدينا فقط لدينا فقط لدينا فقط ما فقط لدينا فقط اذا كانت اذا كان الابراب اذا جاءت بجأ الابرابين لعجل الخطأ والساهل والغفلة والغلاء والمثلث يقول لا مقصود لك. لا محفوظ لك. لماذا ان يكون مثلث يقول لأن المتثلث كأنه كأن جاء بالمبراج اليه اتدار. يعني كان هذا جاء علي اليوم. في النساء في حالة مشكلة رجع قابل جاء محمد. شأنه قد تجرب. هذا لا نتقل هنا. إثبات المجيء من حمد. ما يعني مات المجيء الغيوب. ما لعن سلامي فقط أريد ان غتبت المجيء اختار ناحية. ماذا قادم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 على نحو الغلال. لان المضرب عنه يقع ضرب او تهو او غفلاك. فبال هنا لا رسول لماذا? لان المتسلم كأنه ابتدأ للجديد. دون برافرين. ان جاء عليه ثلاث العصر جاء محمد. هذا الاستعمال الاول في البلد. هنا الثاني. لأجل لأجل مثلاً ألا ترى اليوم مبدأ بهذا لأجل تقرير وتحكيم، لأجل تقرير تحكيم. مثلاً، لا ترى بعض الناس في حد أن لا يعتقدون، فكر هذا الأمر، فكر هذا جاءني في الناد الحوجة الزيندية وعمق داني. داني. داني. داني. دان مديره. دان شيخه. دان زئيل مدينة. المسجد يعني يقول انا ثلاث دارا. في الناد الحوجة بل نديهم تابعين. واضحنا قد جاء القوم بل شيخهم شيخ عشيرتهم جاء. هنا بل فيها كانت لأجل التقرير والتحكيد. هنا حين قلنا جاء القوم بل رئيسهم لم في حكم اللي جاء الفرم. بل بالحسب اللي القوم جاءوا ضمن اظن الرئيس لهم جراحة. اذا كرت بل على هذا الوجه ما هذا يكون اولاد. محمد لا. ليس لماذا كان اثبات المجيء الى الحوم والرئيس لا يحمل عدد المجيء حوم اخرى. يمكن هذا الجماعة لقد اهدى ايضا. وهذا حيث احيانا اكتنا حاكم يقولون زارني زارني اولاد المرجع الالغانية عن الحد لعلا الان يسير لحاليني زارني او مختبطين بل هو فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه. بل هو ايضا المختبط ما اضعنا اذا كانت لاجل التقرير والتعكيد لا يبقى عند الادر الثالث بل الادراضية إذا ديا أجيب بها لأجل الراجعه والإنكار وقد قال ما قادم ذل يعني الثالث جذل عن ذل ما قادم ذل مثلا كما في تعالى على الثالث ساقرين وقال اتخذ الله ومجال. اخذ ايه? وانا قد اشترك. لا عطل. يقولون به جنة. ان يقولون به جنة بل جاءهم بالحق. اتعاطوني. وقال اتخذ الرحمن ومجال. سبحانه بالعباد المكرمون. ملائكة. قالوا الله. يعني الملائكة الله. ارعان ردت. فقال استفج الرحمن ولدا سبحانه بالعباد المكرمون. هنا جاء ببال عباد المكرمون لأبطال ما خده. يعني ابطال كفة المبادية. ذن لا عساذذن لا عبادوأكبر من ذلالة لأنهم عبادعباد فقط لأجل الله كما يذكر التي تفسح الزلات وأتبار أو حاصر أن الزلات هم عباد بكر أو كما في الآية هنا وأن يقرن به جنة بل جعلهم بالحق خطر حينما ذكر بل جاءهم بالحق اضرده تعني راجعه مؤثر مؤثر جنبين يقول ليس بي. ليس ليس جنب ما بل هي جاءكم بالحق بل جون مثلا مثل جنبين اهلا هو مثل الله جاءكم بالحق فقصر ما جاء به النبي صلى الله عليه واله وسلم انه حق صلى الله عليه فصا ثمانيه عامه طول اذا كان احد يرجع الى الاصل فذلك اجراء يليق به المؤمن مؤلف ما قبل قال ويثبت ما بعده ذلك يثبت لا يؤثر من الله إذن الهنا تتلمنا عن علم يقولنا على أرض الثلاث لتتلمنا عن إنما لتتلمنا عن بعض ويجوز في عبارات الثلاث قد قد أدرات أخرى يهم المثلث لك الله فهناك بيئات وأزيات اخرى لا نريد السلامة لا تدركها سنة. ماذا لا? دلوقتي. من الادواء الحقرية من الادواء? تقديم ما من حق في التأخير. تقديم المفروض. تقديم ما من حق في التأخير. كما في قوله تعالى اياكنا حبيب. المفروض يقول حتى بالسلام اللذي نعبد إياه وإياة نستعين حتى هو نستعينه إياه لكن جي أدينا هنا لحسن إياة نعبد نحسر عبادته فقط وفقط بالله سبحانه الله ونحسر فقط وفقط بالله سبحانه هنا.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 تعريف تعريف المتنج إليه مع تقديمه نقول هكذا زيز عالم زيت عالم ها العلم او زي. لا زيت تقول عالم زيت لا ادنا الآن الزيت ادنا لا نجل عندنا لا مستغراء لا نعارض رحبنا مع الجن يعرفه نفكره ما نقول نفكر زيد العالم عالم زيد نقول العالم زيده العالم زيده يعني نحفر كل أسراف العالم فأكيده العالم زيده الشاعر المتنديد الحديد نحفر كل أسراف العالم لان الشعر ينقل من خلال السبع وقتل هذا ما انت في المعنى لا ينقل من المعنى الى المعنى الى المعنى الى المعنى الى المعنى الى المعنى لا المعنى الى المعنى الى المعنى الى المعنى الى الى المعنى الى الى الهنا الى الهنا. En dan zit er een beetje een beetje een beetje een beetje